بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا يوم كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكارى وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب <تصفيق> عليه البعث فإنا خلقناكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مبغة مخلقة غَيْرَ مُخْلَقَتٍ لِّنُذَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَنُقِرُّ فِي ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعهر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَى الْأَرْضَ آمِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ تَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍّ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 الساعه اتيه لا ريب فيها الله يبعث في القبور وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم لا هدى ولا كتاب منير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كان يعق ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإِن أأَصَابَهُ خَيونقُمَ أََّ بهِه فإِن أصَابهُ خَيونكُمَ أَنَّ بهِه وَإِن أأَصَابَتهُ فتْنَةُ لِقالَالَبَ عَ وَيهِهِ خَصِ وَدُّ يوَآخِرَ وَإِن أأَصَابَتهُ فتنَةُ لِ قلَبَعَ وَيهِهِ خَص والاخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا هذا انك هو الضلال البعيد يدعو لمن طره اقرب من نفعه يدعو لمن طره اقرب من نفعه لبيتسلم ولا بئس العشير العشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الانهار ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار الله يفعل ما يريد ان الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم يقطع فالينظر فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين الذين اذوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه <تصفيق>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 وَالنُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابِّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَالنُّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابِّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء اَذَانِي خَصْمَانِ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ اَذَانِي خَصْمَانِ احْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يكون ثقاويهم الحميم يسهر به ما في بكونهم والجلود يسهر به ما في بكونهم والجلود ولهم مقام يوم حديد ولهم مقام يوم حديد 126. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ظم أعيدوا فيها وجوك عذاب الحريق 127. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار فِيهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا إِنَّمَا نُرِزْقُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا من أساور من ذهب 119. ولباسهم فيها حرير 110. وهدوا إلى الطيب من القول 111. وهدوا إلى صراط الحميد 112. وهدوا إلى الطيب من القول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 وَطَهْرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِلْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهْرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ 117. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 118. وأذن في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 تأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير تأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم يقضوا تفثهم ويولفون ذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق ثم يقضوا تفثهم ويولفون هو ولي البيت العتيق ذلك غني ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند وَُح إَِّت لَكُمأَعَامُ إِلا ما يُُتْ لا عَكُ وَصَِّ لَُأَ إَّ مُت لاليْك فَجتَانِبُّج سَمِنَ الأوثَانِ وَيتَنِبُ قَلَ الل فتَانبُّ سَمَِ وَنَفَا اللَّهَ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَنَفَا اللَّهَ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخْطِفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ومن يشرك بالله فكأنما صرم من السماء فتخطفه قوي او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك غني ومن يضم شعائر الله فانها من تقوى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتير مَن سَكَنَ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن دَهِيمَةِ الْأَنْعَام وَلِكُلّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن دَهِيمَةِ الْأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ له اسلم لالهه اله واحد تره اسلم وبشر المثبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم وال صَلَاتٍ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ جَعَلُوا اقسم الله عليها صوافس اقسم الله عليها صوافس فاذا وجبت جنوبها فقلوا منها واطعم القانعه وال كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ